تلاوت نهم 9 تا 24 از سوره مبارکی اسراء با صدای استاد محمود آل البنا به مدت 31 دقیقه و 20 ثانیه این تلاوت در کشور کویت اجرا شده است. اعوذ بالله من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 ويبشر المؤمنين الذين الذين لا يؤمنون في الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويبشر أ فاصراًا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إن اقرأ <تصفيق> كتابك <تصفيق> اقرأ <تصفيق> وكل <تصفيق> إن اقرأ كتاب من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن one Thank <laughs> you. من نريد ثم كلاً <تصفيق> و In... But I uh... اخفض لهما جناحا ذل من الرحمة وقل رب وَقَضِي رَبُّكَ الْعَالِمِ Cool. Oh.